وَلَقَدْ خَلَقْنَا właśnie مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ wtedy, ثُمَّ جَعَلْنَاهُ wtedy, فِي wtedy, وقالوا النطفة نحن فخلقنا نحن مضغة فخلقنا المضغة نحن نحن العظام نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن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 لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن, تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في لنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تاكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره افلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل l زَلَمَ ما سمعنا بهذا فِي l-anżalam, l هو l رجل به جنة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 فَأَرَنْتَ النُّورَ فَاسْلُكْ فيها مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ أَجْرَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْ لِنَمُوزَ لَمْ مُبَارَكَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إن في ذلك لا آيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرننا خرنا فأرسلنا فيهم رسولا منهم نعبود الله ما لكم من إله غيره أ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِلِقَاءِ لَأَخِرَةِ وَأَتَرَفَنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 Świętokradzki, مِمَّا تَشْرَبُونَ tylko wiedzą, بَشَرًا niektórzy إِنَّكُمْ tych osób انكم اذا لخاسرون ايعدكم انكم اذا متتم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون وكنتم ترابا وَعِظَامًا لنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين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 THUMMA ANSHA'NA MIN BA'DIHIM QURUNAN AKHRIIN MA TASBIQ MIN UMMAHIN JALHA WA MA YASTA'KHIRUN THUMMA ARSALNA RUSULANA TATRA كلما maġġa, a u metarwansu luħan kanzabu. Faqat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 فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بن مريم وامه آية وآ وقريناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم a فذرهم في غمرتهم حتى ufij, ufij, ufij, ما ufij, به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون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 وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُوتُونَ مَا آتًا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ, وجلة أَنَّهُمُونَ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 بل قلوبهم في غمره من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى لا متر بالعذاب إذا هم لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون Qud كانت آياتy تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم وما لم يات اباءهم الاولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم له أم يقولون به جنة بل واكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرزقين وإنك لا تدعهم إلى صراط مستقيم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 ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ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 لقد اوعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله Powiedziałam, że w tej chwili nie ma wątpliwości, bo nie يجير wątpliwości, bo nie ma wątpliwości, bo nie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 وَإِنَّ عَلَاهَنَّا أَن نُريَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ دَفَعَ بِالَّتِي هِيَ أحسن السيئة. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ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 Inna ga هو قائلها pa, ilu ga wa miu a Szanowni يَوْمَ witam وَلَا يَتَسَاءَلُونَ serdecznie, witam serdecznie, witam serdecznie, witam serdecznie, witam اَلاَذِينَ خَسِرُوا اَنفُسَهُمْ فِي جَهَلٍ مَّخَالِدُونَ فَتْلَفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ تَلْفَحُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ Alam تكن áyatii tutla عليكم Fakuntum بها تكذبون؟ Qaloo rabbna gulabt علي na šiqwatuna Wakuna qowman منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا Szanowna Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, Pani Komisarz, Pani Komisarz, Pani Komisarz, Pani Komisarz, Pani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 قال إلَّا بِثُمُو إلَّا قَلِيلًا لَّوَلَّنَكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثًا وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ